بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قميما لينذر بسا شديدا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر الحسنان ما شفين في ابدا وون لرب الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم دين من العلم ولا لآبائهم شبرا كلمه يخرج من افواههم كمن عسكر ليس يخرج من افواههم يقولون الا شكينا فلعلك باخع النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أثبا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أحسن عملا وإلا نجاعدون ما عليها صعيدا جرزا أم حصلت أن أصحاب الكهف والرقيم إذ أول كثية إلى الكهف فقالوا ربنا آسنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضمدنا على أدالهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي حزين أحصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقاموا ربنا رب السماوات والأرض إلقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نجعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شبضا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم لسلطان بين فمن أظلم فمن أغلم ممن استعى على الله كذبا وإذا تزيسبوهم وما يعبدون إلا الله فأعووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويميأ لكم من أمركم مرفقا وَوت الشمس إلى ف عزاء وَ شح سين وإذا غاب غريهمذاشينا ل وَهُ كيفوس ذك من غيا الم م يحد خ المصلدي و لل الف س وَلي يمرشينا وتس أيقااب وَخ وكان رهون ذاسب جنايه للوقيل والصلاة على عليم لو استنعت عليم لو ليس لهم ثغرا ولا ملثم وكذلك ناسنا من يسفئ قالوا بينهم قال قائله منهم كما بالصم قالوا ليسها يوما او بعض يوم قانون الضمقوم انا مننا نبثهم فدعسوا احلهم من ولدكم هذه الى المدينه فليمن دون عينها اسياف عالم فياثكم بالسين ولا يشرا ان بهم إنهم ايه إن يظاهروا عليكم يا متوهمون او يعيدوهم في ملتهم او يعيدوهم في اللثيم ولن يوفوا لهم اذا الابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حصر وان الساعه لاغيب فيها الي تنازعون بينهم امرهم ظالمه عليهم في دنيانا ربهم بهم. قال الذين غنبوا على أمرهم لنتقلن عليهم نفسدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم غجما بالغير ويقولون سبعة وثالثهم كلبهم قل رب إني أعلم بعدسهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول أن لشيء مني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وامكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي وَقُلِ ٱعۡسَٰٓءَ إِن يَهۡدِى لِرَبِّى لَأَقۡرَبَ مِن هَٰذَا وَسَدَ ۖ وَلَبِثُواْ فِي كَهۡفِهِمۡ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزۡدَادُواْ تِسۡعَٰتٗا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا لَبِثُواْ أبصر به وأسمع ماله من دونه من ولي ولا يشرف في حكمه أحدا واتل ما أوحي إلى ذلك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه مرتحنا وصلنا استكبع الذين يدعون ربهم ولا تعد عيناك علم تريد ذينة الحياة في الدنيا ولا تطع من أوصلناك البلو عن ذكرنا والسبع هواه وكان أمره وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر إلا أعتدنا للظالمين ان يرن حاض بالسمادها وان يستغيث يغاث بنا ان شلمل وَإِنَّ السَّرِيعُونَ وَاصِلُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ الْمُهْلِكِينَ وَجوهُ بَئْسَ الشَّمَاءُ وَسَاءَ أَسْفَرُ تَفَاحٍ إِنَّ الَّذِينَ هَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ هُنَالِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خمراً من سندس وإستمرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحزن السمر سبقا واضرف لهم فنر دمين جعلنا لأحدهما ج الم خلي جَّ شيء مننا ب خنا هو بخ وَجناَهُما زراء كان جَّ شيء أ تث وَلمظ من شيء س ج خلاللَوم الع وَوك ن ف فقاللَ صحي خاننا لصاحبه والله يحاورنا انا اشعر من كماله واعز نظرا ودخل جن فسوس ظالم لنفسه خاننا ام ام سديدنا دهدا وما امن مساعد قائمه ولا اؤول الى ودي لا اجد خيرا لا اجد قال له صاحبه ويحاوره اكفرت بالله الذي خلقك من تراب alors اكفرت بالله الذي خلقك من ثم من نطفه ثم سوىك رجلا لكنه والله ربي لا بالله اشريك من شيء احنا ولولا علم خلقه ما شاء الله لا قوه الا بالله يا من تعالى لا اسلمه الكمالا ولا لنا يا الله انك ايه يحيي ويميت ويقوم ويميت الذي يحيي ويميت ويميت على كل شيء قد سبح فلن تستطيع ان وأحيط بثمره فأصبح يخلب جثيه على ما أنفق فيها يخلب جثيه على ما أنفق فيها وليخيث على عبوشها ويقول يا ليس لي لم أشك ربي أحنا ولم تكن له فئة ينصر له من دون الله. وما كان هناك الولاية لله الحق هو خيرا ثوابا وخير عطبا واضرف لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مغتبرا ألمان والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبان وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحنا وعلموا على ربك صفا لقد ما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم وعنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرفين لما فيه ويقولون يا ويلة نأمان هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها Well I do ma I been nervous now or وإن قلنا للملائكة جسنوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمن ربه أفتتخلونه وذريته أغلياء من دوني وهم لكم عدو وهم لكم عدو بأسنى الظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت أما زخرينا من الليل عضنا ويوم يقول لا دوش مشاءا ان لي نزعتم فلم يستجيبوا لهم فَلَمْ يَسْتَجيبُوا وَمَا عَنَا بَيْنَهُمُ ضَبًّا وَمَا أَرْسَلْنَا الْمُرْسَلُونَ إِلَّا رَفَضًا إِنَّهُمْ مُنَافِقُونَ قَدْ عَلِمْنَا مَا يُخْفُونَ وَلَا يَرْتَدُّونَ عَن سِنَّةِ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كل مثل وكان ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة أولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كبروا بالباطل لذحروا به الحصة واتخذوا آياتي وما أنبروا هزوا ومن أغلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قد زبت يدا إِنَّا جَعِلْنَا عَلَى خُلُوبِهِ مَكِنَّةً أَنْ يَصْفَرُوا فِي أَذَانٍ وَقْرَى وَإِنْ سَدْعَهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْعُصُورُ بِالرَّحْمَةِ لن يراخلهم بما يكسبون عزل لهم العناب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَتَأْتِ غَدًا أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَبَشَّرَتْ بِهِ ٱلْحُوتُ فَصَادَمَهُمَا لَمَّا جَاوَزَا قال لَفَسَامُ آتِمَا غَذَا أَنَا لَقَدْ نَقِينا مِن سَبَلِنا هَذَا لَقَدْ نَقِينا مِن سَبَلِنا هَذَا نَقَبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَوْلَى إِلَى الصَّخْرَةِ بِإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْسَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْسَ مَا أَنْسَ قَالَ لَنَا كَمَا كُنَّا نَبغي فَرَجًا جَاعَنَا آثَارُهُ لَقَصَصًا فَوَجَدَا مِنْهُمْ إِلَهًا إِلَٰهِيًا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً أَن تَهِيَ إِلَٰهَ رَحْمَتِهِمْ مِنْ عِندِ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علم ترسنا قال إنك من جسري عنعي صبرا وكيب تصبر على ما لم تحب به خمرا قال فتدلني إن شاء الله صابرا ولا أعطيك أمرا قال بين سما سليب لا تسلني عن شيء حساء وحل ذلك للمذكره فانطلق حساء الى ركبه في السبيله خرقما حساء في السبيله خرقما قال اخرج سما لثولقنها لقد جاءت شيء من مرا قال انا لم اقم انكنا يستقيم معي صبر قال لا تخذني بما نسيت ولا صره لي من امره عسرا حتى إذا غلاما قال فلغا حشا اذا لقينا هنا قال اقصر جلس ذكين يتنغي له ليس شيء من مرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء دعنا فلا تطاقني قلبا فانطلق الحسائلاء فيا أهل قرية استطعنا أهلها استطعنا أهلها فأدوا أن يبيشوهما فوجبا فيها جدا يريد أن ينصب فأقامه وعملوا شئتنا سقلت عليه أجرا قال ها ما فراق بيني وبينك سأنذرك بتأويل ما من عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرش عن عيد ما وكان وراءهم بلك من يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلام فكان أذوا يبؤمنين فخشينا أن يرهقهما طويانا وكفرا فأردنا أن يمدلوا ما رضونا خيرا للهواء وزكاة وأغرب رحما وعما الجذار فكان لغنى مين يتيمين في, في المدينة وكان تحته وكنزلا وما وكان أبوهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج أشدهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمن ذلك تأغيل ما لن تستعلي صبرا ويسألونك عند القرنين قل سأتوا عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتينا وآتيناه من كل شيء سببا فأسبع سببا حتى إذا فلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أنت عبد وإما أنت ala indatakhil fi qisna qala inna man lam yansarif anzaluhu ثم يرد إلى ربه فيعزمه عبادا مكرا وعما من آمن وعلم صالحا فله جزاء للحسنا وفنقول له من أمرنا يسرا ثم أسبع سببا حتى إذا بلد مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا جَاءَ لَكَ وَقَدْ حَفْنَا بِهَا نَجِي حَمْرًا ثُمَّ اخلَعَ ثَمَدًا حَتَّى إِذَا مَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَمَعَ دُونَهُ وجد من دونهما فوما لا يكادون يصرون قولا قالوا يا ذا الصغنين إن يأجوج ومأجوج مفقنون في الأرض فهل نجعل نسفر جمعنا أن تجعل بيننا وبينهم سلسا قال ما مكني في جربي خير فأعينوني, فأعينوني بطوة أجعل بينكم وبينهم رجما أنسوا لي زبر الحديد حسى إذا ساوا بين حتى إذا سوا بين الصدقين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آسوني وفرغ علي فطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقدا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعبد ربي جعله ذكاء جعله ذكاء وكان وعبد ربي حصرا ودرسنا بعضهم يومئين يموج في بعضهم ونبخ بالصور ونبخ بالصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكاسرين غرضا الذين كانت عينهم في غطاق عز الذكر وكانوا نا يستضاقعون قد حسب الذين شفروا أن يستخدوا عباده من دوني أولياء إما أعتد ما جان ومن يشافرين وَلَن نَبْلُوَنَّهُمْ مِن فَضْلِنَا إِنَّ الَّذِينَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَدْ شَكَرُوا ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكَانَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَلَهُمْ وليرسلوا بما كرموا واستغدوا اليسي ورسلي رزوا ان من الذي امن عمل الصالحات كانت لهم جنات الفردوس لنا خالدين فيها خالدين فيها لا يظلون على حلمنا حلوا كان البحر بلاد لكلمات ردينا في دلب البحر لنا في دلبنا قبلنا فانفد كلمات ربي ولو جئنا بيسلي مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إلهي راح فمن كان يرجع رسوء ربه فليعمل عملاً صالحاً فَمَنْ كَانَ يَرْجُو نَقَاءَ أَوْبَةٍ كَيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا